5. استمع إلى العبارات واعدها، ثم تأمل معانيها. الساعة العاشرة. الساعة العاشرة والربع. الساعة العاشرة والثلث. الساعة العاشرة والنصف. الساعة العاشرة إلا ثلثا. الساعة العاشرة إلا ربعا.